وكنت كلما عزمت على الثورة يلاحظني أبتقاء الزوء فأعود إلى طوالي وتحفظهم إلى آخر السلام لكن المشكله المشكله عند الكثير من الشباب من هم أبتقاء الزوء؟ فكل ثالث يرى أن أصحابه طيبين أو على الأغلب ليس فيهم شر كما يقول البعض ففي الاستبال سؤال يقول من هو الصديق المثالي من وجهه نظرك اسمع الإجابة قال بعضهم هو الإنسان الملك وقال بعضهم هو الذي تستكف طباعه مع طباعه وقال آخر هو الذي يحترم لي ويغجرني. وقال آخر هو الذي يكون غير متشدد في الدين وقال آخر هو الذي عنده دي حكذا قال بعض السباب وهذه هي نظرتهم الصريق المثالي فأقول أيها جهاز من كان ميزان الصداقة لدي هو الهوى والمصلحة الشخصية فكيف يفرق بين جليس الصالح وجليس السوق هذه هي المشكله عند الكثير من الشباب في قضيه اختيار الصديق فالميزان عندهم أن تتوافق السباحه او ان يكون مشهورا او وسيما انيقا او زمان وغناء هذه هي المعايير لاختيار الصديق عند غالب الشباب هذا اذا كان هناك اختيار لأن المشاهد أن الواقع يثب عليك الصريح كالزميلي في مدرسة أو في العمل والجار في الحي والقريب هذا كله يحدث في للسباب في ظل غياب موجه من والد الناصر أو مدرس صالح فالشفير من الآباء لا يعرف في عن البتة عن اصحاب أولاده وهذا من طبيع الأمانة والله فإن أفضر حق على الشافر القتل يقول أحد السباب إن أولياء أمورنا هم المسؤولون بالدرجة الأولى فأنا لم أرى والدي يسأل لي أين أذهب ومع أي شخص امشي انتهى له. اسمع لهذا السلام وهو يقول ويروي تجربته بألم وحسرة فيقول فادبه أحد السياطين فيقول فكانت بذلك السقوط حيث شجعني على تعلم ضرب حولي كالرمك والله وبالفعل أنظر الكلام إلى أفضله ثماما يقول وبالفعل بدأت التعلم وشبت إخان تشوري متخطئة وأثناء هذه المرحلة كنت أكره المسكرات والمخدرات وأخاكم من أهلها وبدأت, وبدأت تتوسع بعد وبدأت تتوسع بعد ذلك سبكة أصدقائكم أرض معنى أصح فقط المجتمع وكنت في بادئ الامر كالغريب بينهم اتفحص اشكالهم اتعجب من حالهم ولم اكن اتصور اني ساكون منهم في يوم من الايام ولكن من أنا اجاريتهم ولا اكون منهم يقول وبالفعل تعلمت على ايديهم شتى انواع المعاصي التي كتبت منها وكرهتها في صغري هذا حصل اثناء المرحله الثانويه إلى اخر قصته التي كتبها بحط يده ثم قال لي بلسانه اقسم بالله لقد حاولت الانتحار عددا من المرات وجخلت الحيادات النهسية كثيرا وقرستها في صغري. هذا حصل أثناء المرحلة الثانوية إلى أخر حصته التي كتبها بحطيته ثم قال لي لسانه أقسم بالله لقد حاولت الانتحار عددا من المرات وجخلت الحيادات النهسية كثيرا لقد عزدت واردتي معي ثم انحرط بالبكار ثم قال في رسالته التي كتبها في دفتر صغير كامل لم أكن راضيا عن نفسي وكنت دائما النوم لها وفي اثناء هذه الحياة قاسية وما كنت اعانيه من ملل هجأ الله لي أحد الإخوة والذي ادين له بالفضل الكبير بعد الله عز وجل في إيقابي وتنبيه من هذا الكابوس المزعج المؤلم المجمل الذي لا تطيع وصفه لأنه يدم القلب ويدمع العين ويكبف الأسباب يقول كل ذلك حصل سبب صديق الثوب وعدم التوجيه المطلوب من الأهل ثم قال بقي نجاهي الحار الصادق والله على ما أقول شهيك يا إخوان الشباب المعاصي بأنواعها من زنا ولواط ومخدرات وكمول وغنى حبائل الشيطان وأعوانه من الإن وعند الوخول في هذه المعاصي او أحدها يخيل لكم الشيطان الجزة الوهمية التي تحث بها أنك قد انتفرك على همومك وحققت مرادك من السعادة التي تطلبها فتمه الشهور والشهور والسنون تلك السل والسنون فتبدأ المشكلة أو بمعنى أصح الغدر الشلقاني وأعوانهم الشياطين الأمن وأصدقاء السوء يقول وقد ستساءلون مع هذه المشكلة وأنا أعدركم على هذا السؤال لأنكم لم تتعمقوا الدخول في هذه المحافظ فاتقوا لي يا أخوان بحكم جعلكم بها من ناحية وصغر سنكم من ناحية اخرى المشكلة هي التعلق بالمعصيه وعدم القدرة على الانذكاك منها فتصبح عبدا أسيرا ضعيفا أمام هذه المعطية خير قادم على الهروب منها وقد كنت قبل كتباها بها وتجاهر وتفافر أثناء فعلها هذه المرحلة صدقوني بحكم التجربة أقول في هذه المرحلة تحدث نهاية التي كتبتها أنت بنفسك وتتنازعك الهموم من كل ذلك والخلق والاضطراب النفسي والعقوات السنيوية غير العقوية نسأل الله أن يتوب علينا إلى آخر كلامه الذي حرست أخشابه أن نقوله بالسوبه وعباراته لعله أدعى من حبولي منه في هذه الطرحات وإن ذار من إغوة لك سبقوك في البيجان والله أن هذا الشاب حدثني وهو معي في ديارتي حدثني وهو يلشي في ساعات طويلة كتبوها ما كتبوها للمواقف وحياتهم إلا حفظ وغيرة عليك تراجع نفسك وتحاسبها، ففك أترها من الهوى وأطلق غيرها من الغفلة أيها الشاب لماذا لا تستفيد من تجارب هؤلاء بماذا تفره وتكادر أنك لا يمكن أن تصل لحال هؤلاء وأن الجلساء طيبين؟ نعم أتمنى يعلم الله أن احفظك الله أن يعاف وإياه من كل سوء ولكن لكن طريق الشر يبدأ من أول خطوة والسيل من أول خطرة فالنجاة النجاح وربما أنك ساعد ما دلت في أول الطريق فكن عاقلا ذكياً واتفد من تجارب الاخرين وليس عيبا أن تسمع النصيحة والتوجيهات من الكبار كعليك وأخيك فهذا لا يعني لا يعني أنك صغير ولا يعني أنك بدون شخصية كما يردد بعض الشباب لا بل العكس، فهذا يعني أنك عاقل مستجل فإن الآقل من أضاف إلى رأيه آراء الآخرين واستفاد من مبههم وتجاربهم أيها الشباب تعلم أن الجريس السوء من اكبر اسباب الوقوع في اوحال الشهوات من اكبر أسباب الضياء خاصة من فرضت الصلاح ومن العجائز في الانتبانة ان اربعة وثلاثين من الشباب قالوا ان اصحابهم فرقوا لتوقع وقال اثنى عشر ان اصحابهم اثنى عشر بالمئة ان اصحابهم اصحاب منهرات كثيرة تارثين للصلاة بل تعجب من ذلك ان اربعين بالمئة قالوا ان اصحابا لو طلبوا منا امرا فيه مقصية لله فانا نلبي طلبه حياتنا وقال خمسكم بالمائه لو طلبوا منها فعل امر فيه معصيه لله نفعل هذا الامر حتى لا يفعلنها فاي مصيبه ان تستجيب لصديق يأمرك بمعصيه لله بمعصيه الله فارجوك ايها الشاب اعد النظر في صداقاتك وانظر لمن هم على يمينك وشمالك واسأل نفسك هل يرضى الله عنهم عن أفعالهم عن تصرفاتهم هل ترضى أن تصفر معهم يوم القيامة ألمروا مع متحك كما في الصحيحين هل ينفع الندم يوم القيامة عندما تقول بل هل سمعت هذه الآية في القرآن هل قرأتها يوم من الأيام يا ويلك ليتني لي لم أتخذ فلانا فليلا لماذا لماذا وضعهم الجلسات والسفرات والسفرات والضحكات لماذا وهو صاحب المرح والمتاع فتاتي الاجابه لقد أضلني عن الذكر لقد أضلني عن الذكر بعد إجاءني وكان سيطان الإنسان خدولا نعم لأنه ما أعانني يوم على ذكر الله ما قال لي مرة افضل الصلاة في وقتها بل كلما من او أو تذكرت أو نصحني نافك ناصف سخر مني والتحدى يقول أحد الرائع العائدين لدار الملاحظة من الشباب إن سبب عودتي اني عدت إلى نفس الشلة ونفسي وفقائد ثوب لاني إذا خردت من الدار أجدهم ينتظرونني ويدعوني إلى الأوجة إلى المشاكل السابقه بعد أن حسنوا لي وقد وقضحوا لي الحسن فأنسوني ثوبتي وعزني على الاستقامه فلذلك عدت إلى الدار بسبب هذه الشلة الفاتدة انتهى كلام أقول الحمد لله أيها الشاب أنك عدت وأنهلت الله لكن ما حال من لا يستطيع العودة من مات وهو على غيه بل من مات وهو معرفة في السوء في حادث أو سفر عندها ينفع الندم فكن عاقلا واستعرض أصدقائك واحدا واحدا واصحب الاخيار لمحافظين على الصلاة تجد عندهم الكتامة والمرح والترويح عن النفس في غير ما يصحب الله تعالى اسال نفسك لماذا رفضوا مشاهده القنوات لماذا منعوا انفسهم من فتحه المعاكسات لماذا حقموا انفقه الاناء لماذا يترددون للمسجد خمس مرات في اليوم والليله لماذا خبروا في من تحفيظ القران اسال نفسك ما الفرق بينك وبينهم انت رجل وهم رجال ولك عقل ولهم عقول غير أنهم جاهدوا انفسهم فمنعوها من الحرام واطلقت لنفسك العنان فاجبتها ان النفس لاماركم للسوء الا ما رحم ربي ان الذي إن امرهم وامرك ونهاهم ونهاك هو الله لكنهم قالوا اطعنا وقلت انت ومن معك عطينا في قلوبهم خوف من الله خوف من عذابه وعقابه وفي قلبك غفله عن الله وعن عذابه وعقابه فجاهد نفسك اخي الحبيب وامنعها من الحرام من أجل الله امنعها من الحرام إخلافا لله الذي أنعم عليك من أجل الذي يراك ويطلع عليك من أجل الله القادر على تغيير حالك من صحيح إلى مريض من عاقل إلى مجنون من بسيط إلى أعمى من متحرك إلى مسلول من سعيد إلى تقي من غني إلى فقير انظر لاحوال الناس من انظر للمستشفيات انظر لدور أنها انظر لاحوال الناس اسال الله ان يحفظك والعافيه من كل سوء وكل مثل لكنه قادم جل وعلا نعم هو غفور رحيم لكنه شديد العقاب شديد العذاب هو بر رحيم لكنه عزيز الانتقام نعم هو يغفر لكنه لا يؤمن وان عليكم كل حاسبي كراما يعلمون ما تفعلون ايها الشعب اني عليك مشفق ولك محب وناصر فاصبر نفسك مع الصالحين استكف القرآن وهو يقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداك يريدون وجهه ولا تعب عليك عنهم تريد دينة الحياة الدنيا ولا تفع من أغفلنا قلبه الا واتبع هواه كان امره فرطا قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن جهلنا اي شغل عن, الدين. شغل عن الدين وعباده ربه بالدنيا وكان امره فرطا اي اعماله وافعاله سفه وتشفيط وضياع ولا تكن مضيعا له ولا محبا لطريقته ولا تخبره بما هو فيه كما قال ولا تمتن عينيك الى ما به ازواجا منهم دهر كالحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأدبار. قل واحد. أن بعض الصناديق يغضب اللاعب أو الفنان الفلاني لشغفه. ربما يحبه وقد يكون مفرغا بالصلاة والأخلاق. بل قد يكون شافرا. فأين من تعلق بمن يسمى مارادونا أو من تعلق بمن يسمى نايجل جيتسن؟ وهما شافران. الأول غزمه خبرات. والثاني ساد جنسيا. هذا غارق في السحر العلمي. فيا نحف نسي على شباب الإسلام أيرغى أحد من أن يفكر مع هؤلاء فالمر مع من أحس أين نحن من أمر الله وهو يقول ولا تضعنا لأغفلنا قد أمو عني إلا رأس بردها وكان أمره مرطا كنت هاقلا إن كنت لا هاقل فاحذر المفرطين الغاتلين وأحذر الصالحين الناصحين. الناس هين قال عمر بن الخطاب: عليك بإخوان ابتدق فإس في أكنابهم فإنه زين في الرخاء وعدة في البلاء وقال الشهري إن من أحب أهل الخير نال من برشاتهم كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم الجيل يعني كلب أصحاب الشهر قال القرطبيت في تسجيلة بعد سلام جوهري هذا قال إذا كان بعض الكلام قد نانى هذه الدرجه العليا في قصفته ومخالطه السلحاء والاولياء حتى أكبر الله تعالى لذلك في كتابه وعلى سل وعلى فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للاولياء والصالحين انتهى كلامه رحمه الله أيها الشارس اسألنا هل الأصدقاء هل الاصقاء كاصقاء مصالح ثم اسالك انا هل ذقت طعم الصداقه الحقيقيه والاخوه الصالحه قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يذق طعم الايمان هل يحب المرض لا يحبه الا لله كما في مسلم احمد والبزار وصححه الحاكم وافقه في وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن في وجد بهن حلاوه الايمان وذكر منها وان يحب ما لا يحبه الا لله كما في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبة في المتحابين فيه والمتجالسين فيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال ورجلان تحابة الله استمع عليه وتفرق عليه كما في بحر ومسل والله تعالى يقول يوم يومئذ بعض لبعض العنون إلا المستقيم وقل لي من تصاحب اخبرك من انت فزروا على دين خليل فذنب احدكم من يخالف شباب سنن ابي داود والترمذي واحمد وصحح اسناده النووي شباب اليه والصالحين فهل سبحان تصدق بالقران والسنه وتقول ممن قالوا سمعنا واضعنا او ممن قالوا سمعنا واعطينا اخيرا أيها الاحباب الطيب في نفسك فتك في اصحابك واحذر رفقه السوء فإنهم لا يضر لهم قرار ولا يحد لهم ذلك حتى تكون مثلهم واداه في أيديهم اما لكراهتهم امتيازك عنهم بالخير وإما حسدا لهم فان الله تعالى اخبر عن المنافقين فقال ودوا لو كما كفروا فتكونون سواء وقال عثمان رضي الله تعالى عنه ودت الزانيه جوزنا النساء كلهن فاياك وقضى على طريقي الى الاخره الذين يقضون عن ذكر الله اسمع <تصفيق> <تصفيق> اسمع لهذا المسجد واستجب وفكر وراجع نفسك كن عافر وتنبه ثم انتبه ان تكون من مفاتيح الشر مفاتيح للشر انبهك ايها الاخ لامر مهم غفل عنه الكثير من السلامه فبعض الشباب لا يكفي ان يقع هو بالمعصيه ويتحمل ذنبه بل لا يزال لزملائه يشجع هذا على السفر للخارج ويدل ذلك على تلك القناه ويعطي الاخر ارقام ذلك الهادف ويمزح تلك الاغنيه ويغطي فريقها لزميله وهكذا هو, هو في كل جديد في عالم المتعة والشهوة فاصبح مرشد بالفساد وهو لا يشعر فحمل ذلك المسكين وزره واوزار غيره فكما ان الدال على الخير كفاعله فان الدال على الشر اسد من فاعله واحنا فهو اهلك نفسه وغيره اصبح من ساحل الشر اصبح من ساح يفرن وانا على يقين انك لن تقف وتصدي بقول الحق عز وجل ليحمله اوذارا كامله يوم القيامه ومن اوذار ومن اوذار الذين يضيعونهم وأنك غفلت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويويل لمن كان من ساحا للشر مغلاقا للخير وأنك لم تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم قيامه أنا على يقين أنك غفلت عن هذه الأجلة القوية في خضورة الجلالة والسجيع على الفساد وأنك ظننته من حديث المجالس والتطاقل بالمغامرات والعنجليات بين الشباب وإلا فلا أحد يتحمل ذنبه فكيف لذنوب الاخرين فحظ لسانك واستر على نفسك واحذر أن تكون مفتاحا للشر وأنك لا تعلم فكفاك ذنبك غفر الله لي ولك وللمسلمين اجمعين بل إن مجرد الحديث عن معطية في فعلتها حتى وان كانت سرا لصديق عجيب بينك وبينك فان ذلك من المجاهرة في المعطية كما في حديث ابي هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافة إلا المجاهرون إلا المجاهرين وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عن عملك ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملك البارحه كذا وكذا وقد بات يسكره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ايها الشاب كن هافلا فاذا تميز بشهوه فان كان بينك وبين ربك احرص ان يكون ذلك بينك وبين ربك أشهر وضع فهو خطا بشر وضعف نفس وهو اشرع ان يغفر اما الحديث عنه وتشيع الاخرين عليه اي على الذنب فهو عناد وكبر وصاحبه على خطر عظيم الا فليتق الله اولئك, أولئك الذين يصورون جرائمهم والشبائر التي ينعلونها ويحدثون بها الآخرين من زملائهم أمينكم من في السماء أن يقصئ عليكم الأرض فإذا هي ثمور في السماء حاضراً كل جديد واتباع كل جديد قصات الشعب القبعات الملابس الغربية النظارات الثوجاء التمجع وتتبه بالنساء المبالغة في التجمل سلوكيات عن المجتمع المسلم نراها في آولة الأخيرة هنا وهناك فهل هي من إفرادات القنوات الغضائية من فرق بريكاني دان أو الهيل أو البيهيل أو غيرها من فرق ضغط والمجون ومغني القناعه أم هو التقريب الأعمى ومن تسبح بقوم فهو منهم كما قال صلى الله عليه وسلم بل قال صلوات الله وسلامه عليه ليس منا من تسبح بغيرنا لا تسبحوا باليهود والنصارى كما تصليت النبي وحسنه الحجاج والغريب انتشارها بهذه السرعه بين الشباب بل وترك الاموال والاوقات في صورين العلاقه فما لي اراك بدل ان تنكر على اصحابها وتجنعد من هذه الحركات وتردها في يقينك وعداتك الطيبه ما لي اراك تحاكيها وكانها راقت لك عجيب امرك اليس لك دين ترجع اليه لترى هذا الفعل حلال ام حرام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزى وقال اهل العلم بل قال صلى الله عليه وسلم فسلوكه كله اودعه كله وذكر أهل العلم ان جميع عقد اضراب الشاي من, من اي جهه من جهه الراس انما يسكو في حكم الخلد فإن غاب الدين اقول اليس لك عقل لتسالك اتناسب هذه التصرفات مجتمعنا الصاحب ام هي من قوائم المروءه والاقسام العزوله فلماذا تسال نفسك وتكون عاقلا فإن غاب الدين وغاب العقل، أليس لك شخصيه مستقلة تعتز بها وتتميز بها عن عالم كثيات وسلوك الصاغفين إن الذي يدفع الكثير من سباب مثل هذه الحركات هو الشعور بالنقل نعم انظر الى ذلك الشعور بالنقل الشاب يحب الظهور والغروض والشفر فلما عجز عنها لتفاة التفاة الشمال بحث عنها لتفاة النقد تقاعدته خالص الكافر وهو ان الناس يظهرون إليه بعين الأعجاب وهم الله العظيم يزهرونه ويزهرون منه، وما سمعت لا طالحا ولا طالحا يزهرون على أحد منهم بل العقل فمثل أقول شبابنا أن المجتمعات الإسلامية شيء والمجتمعات الكافرة شيء آخر وأن الإسلام هو الإسلام لله في كل شيء حتى في اللباك شيء ولا تكون النعمه تقول ان احسن الناس أحسن وان اساءوا اساءوا فقد حذاروا من الذل اثنان وثلاثون بالمئه من شباب الكتاب انهم يعلمون ان الاغاني ومشاهده القنوات والمجلات الحرام ولكنهم يشاهدونها لان كثيرا من الناس يسمعونها ويشاهدونها فيا ايها الشاب كن عاملا ولا تنظر للهالك كيف هلك ولكن انظر للناس كيف نجى إني اخاف الله لماذا اراك ايها الشاب تنهزم بسهوله أمام كل ما كل معصية فييه نعم كلنا ذو خطا وكلنا ذاك الرجل وكل بني آدم خطا لكن شتان بين شاب في الاستن كل, كل شهوه ويستجيب لكل رغبه ويتبع كل جديد حتى عقل تفكيره وعقله وألغى شخصيته ومبدأه شتان بين هذا وبين شاب يخاف الله ويساهم نفسه فهو يتصدر عليها مرة وتنتصر عليه مرة ثم اعلم أن هناك حي اسمه الخوف من الله غاب عن قوم كثير من شباب اليوم أيها السادة هب أنك لا تستحي من بل هي غلقت وضاعت في وحل الشهوات النفس وهب أنك لم تعد لم تعد تستحي من الناس أو تجهد في التخفي والتفت هب أنك أغلبت الباب على نفسك هب أنك سافرت بعيداً عن معارفك كما تقول وهربت لخارج البلاد من قيود واحكام سريعة كما يقول البعض ألم تعلم أن الله يراك ألم تعلم أن الله يراك وأنه مأت في كل حال ومكان. إنه قريب وعليك رقيب فأين عظمة الله في نفسك أين عظمه الله انظر للتول من حولك انظر في خلق نفسك انظر في تقدير الله جل وعلا أنتيك أنه العليم فيعلم كل شيء وأنه السميع فيسمع كل شيء وأنه القدير فيقدر على كل شيء نعم يستطيع تستطيع أن تختفي عن أعين نعم لكنك لا تستطيع أن تختفي عن أي الله وإذا خلوت بريبتن في ظلمتن والنس جائة إلى الصغيان تستحي من نظر الإله وكلها لها إن الذي خلق الظلام يراني إنه الخوف من الله الصفة التي تتحاوى أمامها الشهوات الحسن الحصين بينك وبين الكسات السد المنيع الذي يمنعك من المعاصي في حديث السبع الذين يضلهم الله في ظله قال ورجل جأتهم رأة ذات منصب وجمال انتبه أيه الشعب جأته جأته فهي التي جأتها فهو لم الحياة ويقضي في الاموان من نفسها لم يطاردها في الاسواق ولن يتلاعب في ارقام الهاتف لصيدها بل هي التي دعته وهي امراه ذات موثق اي امن العقوبه ستفسر عليه عند القاضي وهي ذات جمال وقلوب الرجال تخوض الى الجمال اذا فالابواب مهيئه والفرقه مواسعه فما الذي يردك ما الذي يردك ايها الرجل هيا لكن تحت الإجابة من قلب تربى على حشة الله من قلب بين جنتين كي اسمه الخوف من الله إذا في وجه تلك المرح فيقول لها بملك فيه إني أخاف الله إني أخاف الله مهما بلغت الشهوة ومهما كانت من والمغريات إني أخاف الله شكوا الإيمان السك المنيع عند الأزمان فقل لنفسك كل كلما همت معضيه يا ناس اني اخاف الله او لسانك على هذه الثلمه ألا تخاف الله الا تخاف من الموت قل إني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم معاشر الشباب احفظوا هذا الحكم جيدا وتذكروه علي الف بن الفضيل بن الف شاب مشهور لكن شهرته ها في عالم الرياضه ولا في عالم الحن له قصه غريبه على مسامع شبابنا في هذا الواقع اسمعوها قال ابو بكر بن ابن صليت خلف رجل في العياض اي ازاح قال صليت خلف رجل في العياض صلاه المغرب والى جانبي ابن ابن فقرأ القضيل الهاكم التشافر فلما غلغ لترون الجحيم سقط علي مغشيا علي وبقى القضيل لا يقدر يجاوز الآية ثم صلى بنا صلاة خائف قال ثم رابط عند علي فما أفاق إلا في مصد الليل وكان علي يوم بين سفيانه علينا فحدث سفيان بحديث حدث سفيانه في, في حديث فيه ذكر النار وفي يد علي فرضاة في فيه مربوح فشهق شهقة ووقع وسقط الخرقاص من يده فشفت إليه سفيان وقال لو علمت أنك هنا ما حدثت بهذا لأنه عرف أنه مشهور في المكاء خوف من النار وتدبر للقرآن <تصفيق> قال فلأ فما أساق إلا بعد, إلا بعد ما اجع الله قال محمد الجناتية صليت خلف الفضي فقرأ الحاقه في الصبح فلما بلغ الى قوله خذوه فغلوه غلبه البكاء فسقط ابنه علي مغشيا عليه اعرفت يا شباب باي شيء اشتهر علي بن الخوي بشده خوفه من الله وغشته عند سماع القران حتى اشتهر بقتيل القران نعم سمي قتيل القران وكان قتيلا للقران فعلا فقد قال الخطيب مات علي قبل ابيه بمده من ايه سمعها شكرى لي عليه وتوشي في الحال لا اله الا الله ما ارقها الى القلوب هكذا اتحيا القلوب بطلتها في الله جل وعلا لله ذرك يا ابن القيم اي خوف من الله هذا الذي بلغ بك قال ابراهيم ابو الشاب الآية التي ما التي معجة فيها علي الخضيب في الانهر ولو ترى سوف على النار فقال يا ايها المرض قال مع هذا الموضع ما كنت في من صلى عليه رحمه الله يا شباب هذا هو علي الخضيب وهذه صحته هذا لقبه قتيل القرآن القرآن الذي حجره بعض السماء فربما مر الشهر والشهران وثلاثة لم يقرأ آجة في كتاب الله فضلا أن يحفظ منه شيئا أو يتدبر الآيات فيبتل لماذا أنت بعيد عن الله؟ كيف بلغت القسوه الى قسوه قلوبنا بلا لها هذا ذكر بعض الشباب الاستبانه ان من اثاب الغناء عليهم نسيان القران وهذه نسيجه افيده فلا يستمع كلام الرحمن ورؤيه الشيطان في قلبه ووالله ما اصابك من قسوه في القلب وبعد عن الله الا بسبب الغناء اقسم بالله الا بسبب الغناء فهو رقي الشيطان اسأل نفسك بصراحه كم مره تسمع 애ناء في الشهر الواحد وكم مره قرات القران في هذا الشهر اعلم ان فكره مخيفه لكن هل ترى ان تموت على هذا هل دمعت عيناك يوما خوفا من الله اسمع لهذه الصوره واسال نفسك هل مر بك هل هل بك هذا الموقف في حياتك فمن السبعة الذين يوليهم الله يضلهم قال ورجل ذكر الله خاليا وتفاضل ايام ذكر الله لوحده لا يعلم به أحد فذكر نعمه الله عليه وتذكر تقصيره في حق ربه وتذكر شهره ذنوبه ومعاصيه وجرأته على الله فرق قلبه ودمعت عينه فسالت على خشيه خشيه وخوفا من الله فسال من السبعه الذين يردهم الله في ظله فيا ايها الشاب جرب حاول اخل بنفسك بغرفه او ظلما اليك ناج ربك اعترف بذنبك اشكو إليه قس قلبك تب واستغفر ورتب ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت حاول لا تتردد فربما كان هذا الموقف منجيا لك عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فانك انفقت الله فالله يقول ولمن خاف مقام ربه فلن كان اما ان تجذب للنفس الاماره فالله يقول فان من طغى واستهان بالحياه الدنيا فان الجحيم يئماها اما ان تجاهد نفسك وذكرتها بأنك تخاف الله فأبشر فإنهم فإن الله يقول وأنا من خاف مقام خاف وصبه ولن نبت الهوى فإن الجنة هي الحبيب إنه الله إنه الله الذي إذا خفت منهما ربك إليه لتشعر بالراحض والسعاد وكلما ابتعدت عن الله كنت عرضه للهموم والاحزان والطغى والفريق فاحذر فداء النفس وغرور الشيطان واخيرا التوبه التوبه ايها الاخوه ابشركم ان 67 وستين من شباب الاستبانه قالوا نعم نفكر في طريق الاستقامه واثنين وعشرين قالوا نفكر احيانا في طريق الاستقامه ولم يقل لا نفكر الا ثلاثه ولم نجد البقيه وهم سته وقال 65% وستون من الشباب أن طريق الاستقامه هي طريق السعاده الحقيقيه فاقول ايها الشباب ها انتم بانفسكم تقولون ان طريق الاستقامه هو طريق السعاده فإلى متى وأنتم تحرمون أنفسكم السعاده والراحة فمن يحول بينكم وبين التوبه اخي الحبيب ألم يأني للذين ألم ان للذين أن قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قل بأعلى صوتك، قل بلا والله لقد آن قل كفاني ذنوبا وإصياد اعترف وقل كم ليلة أوجعتها معاذ من أدعتها لشهوة أضعتها في مرقب ومرجع وكم قضى تلستها في ريس أحلستها وتوضى تلستها لمن عبد ومرقع وكم تجرأت على طب السماوات العلا ولم راقب ولا قدقت في ما أدعي فإلا قلب الشهوات. نحترق والله الله لأننا نراك فيها وفي المعاصي بعد الله عز وجل يقول عزقك والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن كميلوا ليلا عظيما انتصر لنفسك انتصر على نفسك لا تستجد دعاتي الرجيمة استعد بالله من الشيخان الظليم ارجع الى ربك سوء اليه كن فتبضى خلي لركعتين افتع على ذنوبك وتقصيرك بحف ربك استمع لي بالجشارك من الغفور الرحيم وهو يقول لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولا إن الله سياج حسنا وكان الله غفورا رحيما ما أعظم من بشاره لك انت ان يبشرك من ربك الرحيم الغفور جل وعلا فكل الذنوب تبدل حسنات فما الذي تنتظر انف امزل الانحراف بالاستقامه والارصفه بالمساجد والملائكه بخلق القران والاغاني بالذكر والتسبيح تقطع من الدموع من اجل الله الليل بين يدي الله ارهب خبوة والذل لله استعن بالله استعن بالله والله انك بحاجة لربك جل وعلا انت بحاجة لعونه اصدق مع الله قل في الليل وحيدة وانطرق بين يديه اللميلة وقل اسالك بعزي وقل الا رحمتك اسالك بقوتي وضعفي الا غفرت لي اسالك بالغناك عني وخبري إليك هذه الناصيه الكاذبه الخاطئه بين يديك عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك قل لربك اسالك مسالك المسجد وابتهل اليك ابتهال الخاضع السليم وادعوك دعاء الخائف الضريب قل لربك انت وحدك تعلم جن وقلبك انت وحدك تعد مرتبي وعلى قل يا رب يا رب عبيدك ترائي بين يديك يا رب يا أنا انا إليك اليك خضعت رقبتي ورغم انفي وطارت عيني ودل قلبي فيا رب يا رب اغفر ذنبي ضبطر قلبي وانت عفو كريم منسف عني القلب محترق والدمع متبق والكرب مجتمع والصبر مفترق كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق يا ربي إن كان شيء فيه لي فرج فامنن علي به ما دام في رمق كن صادقا في التوبه توكل على الله ولن يردن خائبك ولو بلغت ذنوبك عنان السماء في بالتوبه اسمع لفعل ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يقول فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني أي بتوبه الله عليك قال سعد فنزعت له توبيا فتسوتهما اياه في اشارتك يقول والله ما املك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلتبتهما فانطلقت اتامم رسول الله يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبه ويقولون لتهنئك توبه الله عليك الى ان قال فسلمت على رسول الله قال وهو يبرق وجهه من السور ويقول ابشر بخير يوم مرض عليك مذ ولدتك امك كن صادقا في وأبشر وابشر ابشر بخير يوم مر عليك من ولدتك امك ايها الشاب هذه مشاعر السائب لا حلاوه التوبه من صحابه رسول الله عرف طعمها رغم قربه من الله مشاعر السائب جياته عباراته صادقه دموعه حاره ففي قلبه مره وفي دمعه اسرار يجد للطاعة حلاوه وللعبادة لذه عرف طعم الحياه وذاق طعم السعاده والراحة في حلاوه الايمان فما هي الا ساعه حتى يبعث ما في القبور ويحصل ما في, الخدور ما, هي في ما هي الا ساعه ويقال قلال المال ما هي الا ساعه ويعلم القافلون انهم كانوا سا ساجرون لاهولا فويل للخاصية قلوبهم من ذكر الله أما التائبون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم التائبون فرائلون هم مما عرفوا من الحق أيها الشاق والحق من الذي يقل عنك بعد الموت من الذي يقوم عنك بعد الموت من الذي يرضي ربك عنك بعد الموت ألا تبكي على نفسك وسنبك قبل رمسك، فعندها لا ينفع الندم. فنام ولم تنم عنك المنايا تنبه للمنية يا نأوم أيها الشباب سئل شاب من شباب الاستفانة هل أنت راض عن حالك وواقعك فأجاب وعشرون بالمئة بلا وأجاب ثمانية ثم وثلاثون بالمئة أنهم راضون أحيانا وأجاب وعشرون بالمئة بنعم وقد أجاب ثلاث وخمسون بنعم أرغب في تغيير حالي وواقعي وثمانية وعشرون المئة أرغب في تغيير حالي وواقعي احيانا وأنا أقول هذه من البشائر ومن علامات الخير فيكم أيها الشباب ألا يرغب الكثير منكم عن حاله بل ويتمنى كثير واقعه فأقول أبشر فلا يزال هناك فرصة للتغيير لكن لا وأسلق فواقعنا يستحي أحدنا من الحديث عنه امام الاخرين فكيف بالحديث عنه امام الله فيسال, فيسأل الشاب يوم القيامه عن شبابه في ابلاه ولا يزال امامك فرصه للتغيير من, من واقعك لكن اسرع فالدنيا قليل ولم يبقى من القليل الا القليل فخذ من القليل للكثير فكل عمل تكره الموت من اجله فاتركه ابتعد عنه ثم لا يضرك متى فهل فكرت في مصيرك بعد الرحيل؟ هل فكرت في مصيرك بعد الرحيل؟ هل فكرت كيف حالك في القبر؟ هل فكرت كيف سيكون حالك في, في, في, في الصراف؟ يوم البعض والنشور اجاب واحد وخمسون بالمئة من الشباب نعم وأجاب تسعة وثلاثون بالمئة أحيانا نفكر وأجاب تسة بلا وأقول الذي لم يفكر اعلم أن الموت لا يفكر وجاءت سفة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نأسه ذاك يرحب نشاهد ذا عن اليقين حقيقة عليه مضى طفل وشهل ولكن على رهار القلوب شأننا بما قد علمناه يقينا نخذب إلى الله نسخفت في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يذبه الخساب وبعد هذا كله كن شجاعا اتخذ القرار ولا تتردد وكل من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتهزن عليهم الممال فَطُهُرٌ لَا تَضَافُ أَلَا جَافُ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كنتم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ما تستعمون نجلا من غفور الرحيم فلماذا تحيط لك ثمرات الاتقامة وثمرات الإصلاح في الدنيا والآخرة في النهاية أعتبر إليك أيها الشاب فربما منا عليك ولكنه الحب الحب فان صديقه من صدقك وليس من صدقك هي الغيره يا علم الله فحبيبك من يغار اذا دللك ويغلب في الهناء لمن اساءك يترب اذا سقطت بكل فضل ويحزن ان خصت او انذبت ومن لا يكترث بك لا يبالي احك عن الصواب احك عن الصواب او عند هي كلمات لك فلوالله هي كلمات بكل الشباب وخاصة أولئك الذين ظلموا انفسهم كلتهم عليها بالمعاصي والذنوب فإن أصبت فيها فذلك من فضل الله ومن نتيه عليه فله الحمد وله الشكر وإن أصبت فيها أو شيء منها فمن نتي والشيطان وأعلم الرجوع عنها سائفا ومستقر الرب آفر الزمد وقابل التوب أيها الأخ يعلم الله انني وازني نفسي بكلماتي فكم انا بحادث لهذه الكلمات فاعظ بها نفسي اولا وهي لك ثانيا لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم رد شبابنا اليك ردا جميلا اللهم رد شبابنا اليك ردا جميلا اللهم خذ بيديهم الى الحق اللهم اغفر لهم ذنوبهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم اللهم استر عيوبهم اللهم ارحمهم برحمتك اللهم ارحمهم اللهم ارحم اجلهم يا حي يا قيوم اللهم تغفر قلوبهم اللهم فلق ايديهم اللهم سال منهم في الصلاح والاستقامه في الفتاه وهداه ومن كان منهم غافلا ضال لنقبل من اقيته الحق والاستقامه اللهم من ارادهم بسوء فاشغله بنفسه واجعل حيله في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم يا رب يا رب من عزم على التوبه والرجوع اليك فوفقه واعنه يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم عليك باعداء الدين اللهم انصر عبادك الصالحين اللهم وفق ولاه امور المسلمين جميعا بما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم وفق ولاه امورنا خاصه لما تحبه وترضاه ورزقهم البطانه الصالحه في الناصحه اللهم وفقهم واعنهم بما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين في الامن والايمان اللهم اجمع كلمتهم على الشرك والقران لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين